أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم. أفنجعل المسلمين 119. كالمجرمين 110. ما لكم كيف تحكمون 111. أم, أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون 113. لكم أينان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أنهم شركاء، أنهم شركاء، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساتهم ويدعون إلى السجود. يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون, فلا يستطيعون خاشعه النبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وَأُمْلِي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحمود إذ نادى وهو متبون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزرقونك بأبصارهم لم لا سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون.